يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل مما رزقكم الله حلال طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هَدْيًا بالغ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيذُوقَ وَبَالًا أَمْرُهُ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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسئكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم إثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثنين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما بالله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 قال عيسى بنو مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين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 وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَثْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ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 وكذب باياته انه لا يفلح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شَرَكَ أُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُمْتَزَعُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُون فِتْنَتُهُمْ إلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُضْرِ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُم مِّن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 وَإِيَّاهُ لَكُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله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 لو لَنُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ على أَيِّ يُنَزِّل آيَتَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ يحشرون. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُوا وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاء اللَّهُ يُضِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ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 I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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُوَ وَغَرْرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْكُنَّ الْعَدْلَ لِلَّهِ يُؤْخَذْ مِنْهَا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 قل أن دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحابي يدعونه إلى الهدأتنا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 وَقَدْ هَدَادٌ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إلَّا أَيِّ يَشَاء رَبِّ شَيْءٌ وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا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 ومن ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين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 قد فصل الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات و. وج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 Amen. Mm -hmm.